لكن أ د ل ة ا ل إ م ا م الرازي والمدرسه ا ل ع ش ر ي ة والتقسيم ه ذ ا يحتاج ع ن ي ي إ ل ى كلام كثير طيب يعني النبوات ننتقل إن كانش إذن إن تم مرحبت إلى مثل الله أدلاء الفهم الله ما كانش تم إذن الفهم موجود مثل ما شاء شاء شاء جارك آخر سؤال <تصفيق> فرصة توصلنا إ ل ى أ ن هناك مخصص قادرا ً مريدا ً ل ا خ ر من الالتفات التي قراتها كيف التوصل معه او معه الى انه ل م اسمه ا ل ل ا ل ق ر آ ن ا ل ك لذلك ر المرحيدين ي يجب م مع ننطلق ليس أن أ و المشككين أ و ان كان ليس من العقل فقط إ ن م ا العقل وتاريخ, وتاريخ اديان و ف ل س ف ة وعلم المنطق مثلا تاريخ ا ل أ د ي ا ن الاثريات ا والمخطوطات لا يمكنها إ ل الا مجاهد مكافره ذ ه ا ل آ ث ا ر وهذه المتخصصون علمهم بها كعلمنا نحن بالقبليات أ و بالبراهين ي لذلك في النقاشات ل م ا يفتح مجال الجدال هكذا بدون حدود ومحدده ب بدون غ ي ر ما هي ا ل م س أ ل ة التي سنتكلم فيها سنستدل بجميع العلوم البشريه وجميع العلوم ا ل ا ن س ا ن ي ة في دين ا ل إ س ل ا م وغير دين ا ل إ س ل ا م من أ ج ل م س أ ل ة ما طلقة وطلقة الاركولوجي ل ل ع من الفيزياء ا وعلم ل م ط ق ومذهب اجل ل الأشعري إ م م ومقارب ا وتاريخ ديان الهاتفية ع ت ب ن ي ك ه ان مع م بعضها أجل أن يقال هذا حق هذا باطل م هذا هو قال الشيخ النبوات قال الشيخ ا ل ن ب ولما ا ت و انهى الكلام في ا ل إ ل ه ي ا ت شاع في بني النبوات فقال واما الرسل عليهم الصلاه والسلام فيجب في حقهم ثلاث صفات يجب في حقهم شرعا وعقلا, شرعا وعقلا. الاولى الصدق ما هو تعريف الصدق الصدق هو م ط ا ب ق ة الخبر لما في نفس ا ل أ م ر إ ذ ا قيل مثلا زيد في البيت فوجدنا أ ن زيدا في البيت فقد طابق الخبر ما في نفس ا ل أ م ر هذا خبر صادق الصدق هو م ط ا ب ق ة الخبر لما في نفس ا ل أ م ر يجب عقدا وشرعا ان يكون الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء صادقين فيما يقولونه ويبلغونه عن الله سبحانه وتعالى و ا ل ث ا ن ي ة ا ل أ م ا ل ة ا أ م ا ن ة هي حفظ ج و ا ر ح ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة من التلبس بمنهي عنهم نهي تحريم أ و كراهته الأنبياء يقول من ارتكاب المنهيات شرعة سواء كانت محرمة أو ما ع ص و و يقول م ن ل ل والظاهر ع م ا ء يشاع ن من المنهيات ارتكاب في كتب التفسير عن سيدنا يوسف عليه السلام ذلك من ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت لا ص ح ة ل ه الشيخ ه ش ا ب الحمصي حفيظه الله تعالى وكان فيلسوفا في ا ل ل غ ة كان يقر في ماده لوك ويقول يخيالي انا راني ماخوذ ل ث ل ا ث في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يعني قر مغني ا لبيب ل ا ل م ش ا ي خ يسموه مفني لبيب ل هشام هو د ر ت ه م د ة أ ر ب ع ي ن سنه ة مغنى اللبيب, اللبيب. اللبيب. اللبيب ذ الشيخ ا خشام الحمصي يقول فهمت به وهم بها لولا أ ر ا ب ر ه ا ن ا برهانا لا ينبغي لها أ ن تفهم م ج ت ز ا ة من ص ي ا ق ه ا هذا الاجتزاء هو الذي يؤدي إ ل ى امر خ ط ص في ب د ا ي ة ا ل ص و ر ة و أ و ح ي ن ا إ ل ي ه لننبئنه أ أ و ح ي ن ا إ ل ي ه أ ي هو نبي هنا الوحي ليس بمعنى إ ل ه ا ن هو الوحي الذي ي ن لذلك على الأنبياء والرسول من قبل أ ن ي ر ق في البئر عليه السلام هو نبي صوم معصوم الظاهر والباطن من الفواحش ومن الاثام باطنه لا ينجلب إ ل ى سوء أ ب د ا ما ي خ ت ر ل و ش عن ذلك مفهوم هذا أ و ل ا ا ل ق ر آ ن تادب معه وعظمه يقول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها نحن نعلم أ ن ه في بيتها ما الفائده من هذه ا ل ع ب ا ر ة التي هو في بيتها هنا في بيتها ولا يوجد ضعف محذوف وراودته الذي هو عبد في بيتها خادم في بيتها ولكن ا ل ق ر آ ن عظمه و أ س ق ط ذلك هذا م ج ا ز الحذف العلماء يعرفونه فهم في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يراد به ا ل ش د ة جاء ا ع ر ب ي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبه ج ذ ب ة ق و ي ة فهم به الصحابه ة ل هم به ليقبلوه هم به ليتشددوا معه ل ذلك ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة يخافون على سيد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين فهم به بمعنى ا ل ش د ة و ا ل ق و ة لذلك هذا الاصل في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هم به أ ي هم به ليضربه همت به لتجبره ه ه على السوم ل ت على السوء ل ش د ة جماله ولصغر سنه اكرار اكرار تم معنى وهم بها ي د ف ع ه ا بقوه ف ا ل ع م ل ي ة كانت هجوم من طرفي الاصل لكن لولا رب الطفل لولا ا ر ا ولربها من الله في ح م ت ه هي همت به لتجبرها فهم بها ليدفعها ولكن ج ا ر الامر الالهي الذي حجته و برهانه ل أ ن ه أ ه ر ب ل ج ا د فقد قميصه من دبر ف أ ق ي م ت عليها الحج ل أ ن ه لو هم بها وفعل ذلك الاثار يتهم ب أ ن ه هو الذي هم أ و ل ا ل أ ن ه هي كانت ا ل م ر أ ة العزيز في ق ط ر يعني أ ي اثار يبقى يبقى دليل عليه ي برهان ق ى دليل عليه ب عليه وليس له فهذا هو المقصود يعني الذي يدل عليه السياق ثم يختم سبحانه وتعالى وكذلك لنصرف عنه السوء ولم يقل لنصرفه عن السوء هو لم يذهب للسوء والسوء يخطر بماله أ ف ض ل لكن لنصرف عنه السوء الذي هم به فالذي صرف هو السوء وليس سيدنا يوسف عليه السلام اذن الاسرائيليات هذه الهند تقال عن منابر الان قالوا ش ا خ لولا أ ر ى ا و ر م انا ربه شاب سيدنا يعقوب كله استحي عيد خلينا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نقول يا ل كريم إ ن شاء الله <متابقة> ا م ن ا الصدق خلال بالنسبة الصدق في تعريف تعريف تم م ط ا ب ق ة الخبر لما في نفس ا ل أ م ر لا لا بعدين بين لي ذلك لكن لا يوجد ولا قلل <تصفيق> عزير كان صادقا قالوا بل ب ث ت م ئ ة عام وكان صادقا هو م ط ا ب ق ة الاعتقاد الصدق هو م ط ا ب ق ة الاعتقاد أ م ا تعريف الحق هو هذا الحق هو تعريف ه مطابقه الخبر لما في نفسه الصدق اللي أخذ الصدق جاي من مطلوب يكونوا يكون يكون محقا قال لبثت يوما أ و بعض يوما قال ب لبثت م ئ ة عام ل ب ل ك تعرفنا هو مساله خلفيه و هو تعريف الجاهل وهو م ط ا ب ق ة الخبر لما في نفس الامر عدير هنان اخبر بما يعتقد فجاء الوحي وصحته اعتقاده لكن لما تكلم اولا بما يعتقده حق وصدق في حقه طيب الأمانة. لكن ا م ن ة ل مفهوم المقصود شخص الجواب لذلك العلماء ن ظ ر و ا ماذا قال كل ظاهر في الكتاب او ا ل س ن ة يؤدي الى نقص في مراتبهم ا ل ع ا ل ي ة فهو مؤول بما يليق بمقاته م مفهوم؟ كل ظاهر كل في الكتاب او السن يوحي به في مقامهم في مقاماتهم ا ل ع ا ر ف ة و مؤول بما يليق بهم عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ثم قال و ا ل ث ا ل ث ة اتجه ل لما امر بابلاغه للحق للخلق لذلك يجب التبليغ في حق ا ل و س ل ويستحيل عليه اضداد هذه الصفات وهي الكذب وهو م خ ا ل ف ة الخبر لما في نفس ا ل أ م ر يستحيل عقلا وشرعا أ ن يكون الرسول أ و ذ ي م ط ط ف ا بذلك و ا ل خ ي ا ن ة وهي عدم حفظ الجوارح عن ا ل م ن ه ي ا ت والكتمان وهو عدم التبليغ لما امر ب إ ب ل ا غ ه من كتمت الحديث, أي سترته. كتمت الحديث اي سترته عندما نزل قوله سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك والله وتخشى والله الناس مبين أ ح قالت أن ت خ ش ه ق ا ا ل س ي د ة عشا رضي الله تعالى عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ا ت م ا شيئا من ا ل ق ر آ ن لكتم هذا ولكنه صلى الله عليه وسلم بلغ بلاغا كاملا وختم ذلك بقوله اللهم اللهم خشب ويجوز في حقهم عليهم الصلاه والسلام ما يجوز في حق ثائر البشر ي أي ب اي ق ه م ما يتجول ج و ز في, في حق تائر البشر أي يتجول في ا ل أ ت و ا ق يبيعون يشترون ي أ ك ل و ن يشربون ينامون يتزوجون النساء ومن, ومن رغب عن سنتي فليس منه لكن بشرط أ ن لا يؤدي ذلك إ ل ى نقص في حقهم لكن إ ن كان هذا الجائز في حق البشر ي لا ي ؤ د ي نقص في مراتبهم ا ل ع ل ي ة كالمرض الذي لا نقص فيه كوجع مثلا مثلا ا ل أ م ر ا ض ا ل م ن ف ر ة كالجنون الله سبحانه وتعالى حفظهم من ذلك وكذلك ا ل أ م ر ا ض التي تعيق تبليغ ا ل ر س ا ل ة تنفر ا ل ن ا د من ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل ل الله سبحانه وتعالى عصمهم وحفظهم من ذلك ما يشاع عن ق ص ة سيدنا داود عليه السلام ق ا ل ولكن ا ك ه الديدان و ا ا سيدنا ل ت الديدان وكانت الزودة في أ ر ض ي خ ه الذي ويرشحها و و ي ق ه ا كل من رزق ا ا ا كله ل من إ س ر ئ ل ي ابتلي ولكن المرض الذي بتولي به سيدنا أ ي و ب عليه السلام هو شلل فاصل لمفاصل الذل لكل ا ش ل ل وبقي على ذلك م د ة ط و ي ل ة من الزمن ثم اركض برجلك هذا مغتسل بارد و ش ر ب ن س أ ل الله أ ن يرزقنا الصبر على الابتلاء كالمرض الذي لا نقص فيه كوجع مثلا و ن ح و ي كالنوم و ا ل والنكاح ف إ ن ذلك لا يؤدي إ ل ى نقص في مراتبهم بخلاف العمى. بخلاف العمى اي بخلاف هذا المرض الذي يعيق أ ن يؤدوا ا ل ر س ا ل ة ويبلغوا ا ل أ م ا ن قال فيجوز ما لا نقص فيه كالمرض الذي لا نقص فيه ويستحيل ما فيه نقصه يستحيل ي ما ف نقص فيه كل ما يعيق ا ل ر س ا ل ة الله سبحانه وتعالى حسن من ذلك والدليل على صدقهم عليهم ا ل ص ل ا ت والسلام كونهم قد ظهرت على أ ي د ي ه م المعجزات جمع م ع ج ز ة وهي ا ل أ م ر الخارق ل ل ع ا د ة المقرون بالتحدي الخارق ل ل ع ا د ة الحكم خ ا للعادة ا ر ق ل العادي هي ا ل أ ح ك ا م التي تعود عليها الناس الحكم العادي من التعود من الذي يعود تكرارا ومرارا ف ا و د ر الناس ر ا ونرارا فأضر في حقه أضره في حكما ق ح ولكن حكمه ليس مثل الحكم العقلي الحكم العقلي هو حكم مطلق لا يتخلف و إ ل ا وقعنا في الجمع بين النقيضين الحكم ح د ي ل هو تعود الناس على قانونه وتعود الناس على وجوده ف ح ك ب و ا به ولكن يتصور في العقل تخلفه ويصور في العقل عدمه مذ ن ش أ الخلق يحكمون أ ن النار تحرق ولكن هذا ليس حكم قبلي مركوز في الذهن لو جئنا إ ل ى رجل لم ير ى في حياته نارا ولا حياته وقلنا ل النار ا يعرف هذه و له النار تحرق ف إ ن ه ينبغي له أ ن يجرب طفل الصغير ينبغي له أ ن يجرب ينبغي انه أ ن يجرى فالحكم العادي يبنى ب ا ل ت ج ر ب ة والتكرار أ و الخبره كذلك هذا الحكم العادي في ع ق ي د ة المسلمين الله سبحانه وتعالى خلق ا ل ز و ا ت وقارنها بصفات والذوات مخلوقه لله سبحانه وتعالى والصفات مخلوقه لله سبحانه وتعالى من الذي خلق الجرم من الذي خلق النار التي نشاهدها الله سبحانه وتعالى ومن الذي يحرق بالنار الله سبحانه وتعالى ولو شاء سبحانه وتعالى لابطل هذه الصفه ولم يخطئ فنرى النار و ل ك لا نرى الاحتراق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ا ب ر ا ه ي فوجدت النار أ ي ذاتها ولم يوجد صفتها ولم ولا ينبني عليه و ل م ي ن ب ه ع ل ي ه ح ك م ه الذي بين النار حارقه فقال العلماء إ ذ ا ا ل ع ل ا ق ة بين الذوات وبين الصفات هي مجرد اقتران هي مجرد اقتران لما ر أ ي ن ا دائما هناك اقتران بين النار والاحترام نار إ ذ ا الاحترام هناك اقتران لصورتين صورتين لا يوجب العقل الاتصال بينهما ماذا يواجب عقلا ان ه النار إ ذ ا ما تحرق مفهوم لكن تعود ا ل ذ ل م على ا ل ا ق ت ر ا ن بين النار إ ذ ا ا ل ح ر ن ا ر إ ذ الحكم عاديا ليس حكما عقليا النار حارقة. حكم ا ر ق ة ح بسبب طول الاقتران في دنيا ا ل ش ه ا د بسبب ط ولو الاقتران ا ا فقال العلماء العلاقة الاقتران وقد وقد ل على ذلك ت تنفك ع و ن وقد مجرد شاء قدير لو ش لجعل ى ل ا ل ن ا ر بريدة يصير ا ل ن ا ي ح ب ا ل ل ط ع ا ا ا م في وسط ن ر ولو شاء لجعل ل شاء ا م ح ه سببا للريس وجعل الماء يؤدي دور الملح ولو شاء سبحانه وتعالى لقلب القوانين وجعلها خلقا اخر لذلك يقول الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم من الشجر ا ل أ خ ض ر نارا من الذي جعله لذلك هذا اسم الحكم الجعلي او ا ل أ ح ك ا م الجعليه اي التي جعلها الله وخلقها كذلك ولو شاء لخلقها وجعلها ب ر ق ة أ خ ر ى ن ج ع لما ه ا بطريقة ل الغزائي يقول م ا أ خ طال ر شيء على ع ق ل هو الاقتران و م م ل طال ا ا ل أ م ا م الناس بين النار والحرق النار النار النار توهموا انه حكم عقل ه فقال يستحيل النار لا تحرق مفهوم يستحيل يقول يستحيل عقلا هو يستحيل ع ا د ة لكن العقل لا يوجب وجود النار اصلا فما بالك بوجوب الحق هي ع ق ل ج ا ئ ز ة الوجود فطيفتها كذلك جائزه الوجود مثل الذات يتصور في العقل وجودها ويتصور في العقل عدمها الشيخ حسان ا ل ل ي ح ب ي ظ ه الله تعالى ببطه ذلك ب ق ص ة ت و أ م ي ن اثنين احدهما دخل الى ا ل غ ر ف ة وضغط على الزر فاشتعل المصباح كلما ضغط على الزر اشتعل ل ز ر ا المصباح. كلما اشتعل فظن ان ا ل ع ل ا ق ة بين الزر وبين المصباح بين السبب وبين ا ل ن ت ي ج ة بين الذات وبين الصفات او ما يترتب عليها ع ل ا ق ة ع ق ل ي ة لا تنفك أ ب د ا قال يستحيل أ ن ننزل على الزر هو المصباح اشترى فدخل الاخ الثاني وقال له هذا مستحيل عاده ان تعودت على ذلك ولكن العقل يجوز أ ن تعلم النتيجه اضغط على الزر, لما اضغط على الزر لن يشتعل المصباح لكن لا القوم مخصوص ولا خط ا ل ق ر ا م ق ص و ص ولكن رغم ذلك لم يشتعل ما الذي اكتشفه اكتشف أ ن ه في ا ل أ ي ا م الخوالي م د ة ضغطه على الزر ا ل أ خ عنده جهاز تحكم عن بعد كلما راه ضغط على الزر هو يشعل المصباح كلما راه يطفئ الزر هو يطفئ ا ل م ص ب ا ح ف أ ن ش ا له في ذهنه وهما ولكن من وراء الحجب هو الذي يتحكم في ا ل م ص د ا ح وهو الذي صنع الزر ولله المثل ا ل أ ع ل ى الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وقارنها بنتائجها وقارنها بصفاتها وهو من وراء الحجب مالك الملك بيده مخلوق السماوات و ا ل أ ر ض بيده ا ل أ س ب ا ب والمسببات ولو شاء لافضلها في ل ح ظ ة و ا ح د ة ولو شاء ل غ ي ر ه ا ج م ل ة وتفصيلا وهو على كل شيء قدير ن س أ ل الله أ ن يبارك لنا ولكم اللهم علمنا ما ي ع ل و ن وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وجزاكم بارك الله